اليوم تجزى كل نفس بما كتبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع يعلم خَائِنَةَ الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحف والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البطير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 ذلك وذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 111. إلى فرعون وهامان فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلام